أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه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 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أثريتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن هل هن كشفات ضره أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم عملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَنْ تَعَالَيْهِمْ بِوَكِيل اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أن يتخذون دون الله شفاعا. قل وَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلِ اللَّهُ يَشْفَعُ تُجْمِيعَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة ودد لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ودد لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال هالذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون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 وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أي أتياكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعون أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أي أتياكم العذاب أي وأنتم لا تشعرون تقول نفسيا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول أو أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فكون من المحسنين بلا قد جاءت آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين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 لَهُ مُنَقِّدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ لَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ لي أَعْبُدُ وَهُوَ الْجَائِلُونَ وَلَقَدْ رُهِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ, لئن أَشْرَكْتَ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ يُحبط عملك ولا تكن من الخاسرين فَنِعْمَ اللَّهُ فَاعْبُدُهُ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ وَالسَّمَاوَاتُ طَيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ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 بينهم بالحق وهم لا يظلمون وغفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم أَلَمْ رسل منكم يتلون عملا عليكم آيات ربكم يُنذرونكم ويُنذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بل ولكن حَقَّتْ كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جن مخالدين فيها.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 وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض تتنبأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم إنهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين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 كل الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة لرسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابا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 للذين تابوا واتبعوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي أعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات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 قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيينا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك لأنه إذا دعي الله إذا دعي الله وحده كفرتم وإن, وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكرو إلا من ينيب فدع الله مخلصين لو الدين ولو كره الكافرون رفيع درجات ذو العرش ينقّر روح من أمره على من يشاء على من يشاء ومن عباده Yazır, yazır, yeme şey, lman el mukkul اليوم تجزى كل نفس مما كسبت لا ظلم اليوم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 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارًا وَأَتَرَى فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كان لهم من الله من ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب لقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقالون فقالوا ساحر كذاب فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قَالُوا قُتِلُوا أَنَا الَّذِي آمَنَ مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ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 من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله قد جاءكم, قد جاءكم بالبينات من ربكم أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُوا كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُوا صَادِقًا يُصِبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُنْ في الأرض ومن ينصرنا فمن ينصرنا من بأس لا إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذين آمنوا يا قوم إني أخاف عليكم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يرى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 ولقد جاكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاكم به حتى إذا لك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هم مسرف مرتابا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 وقال فرعون يا هامان بنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطليع فأطليع إلى إلى موسى وإني لا أظن كاذبا وكذلك زينا فرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم تبعون أهلكم سبيل الرشاد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 وَمَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَسَنُحْيِيهِ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له, دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في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 فوقاه الله سيئات ما مكروا وحوق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين, للذين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 ادعوا ربكم يخصص يخصص لنا يوما من العذاب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 عذرتهم ولهم العنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتابا هدى وذكرى لأولي فاصبر إن وعد الله حقا واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن, ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات وللمسي قليل لما تذكرون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 لَن نَجْعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ذلك الله ربكم خالق كل شيء لا لا اله الا هو فانا تؤفكون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 ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين والحي لا إله إلا هو فدعوه فدعوه نخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين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 ثم لتبلغوا أشد لكم ف...